<س <ؤ ال> ب <إ أ س أن أن ب م ِ اللَّهِ ا, إ ل ر َّ ح ْ م َ ن ا ل ر َّ ح ِ ي م إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ن ع ْ ب ُ د ُ ا ل ل َّ ه و َ ن ت َّ ق ُ و ه و َ ن ُ ط ي ع ُ و ن ي َ غ ف ِ ر ل َ ك ُ م م ن ذ ُ ن ُ و ب ِ ك ُ م و َ ي ؤ َ خ ِ ر ك ُ م إ ل ى أَجَلٍ مُسَمًى إ ِ ن أ َ ج َ ل اللَّهِ إ ذ ا جَاءَ لَا ي ُ ؤ َ خ َّ ر ل َ و ك ُ ن ت ُ م ت َ ع ل َ م ُ و ن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 ث ُ م ّ إ ِ ن ّ ي د َ ع َ و ْ ت ُ ه ُ م ج َ ه ا ر ا ث م َّ إ ِ ن ِ ي أ َ ع ل َ ن ت ُ ل َ ه ُ م و َ أ َ س ْ ر ر ْ ت ُ ل َ ه ُ م إ ِ س ْ ر ا ر ا فَقُلْتُ ا س ت َ غ ف ِ ر ُ و ا ر َ ب َّ ك ُ م إ ِ ن ه ُ كَانَ غ َ ف َّ ا ر ا ي ُ ر س ِ ل ا ل س َّ م ا ء ع َ ل َ ي ك ُ م م ِ د ْ ر َ ا ر ا و َ ي ُ م ْ د ِ د ُ ك ُ م بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا أَلَمْ ت َ ر َ كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبَعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا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 ق َ ا ل نُوحُ الرَّبِّ إ ِ ن ه ُ م عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا م َ ن لَمْ يَجِدْهُ مَالُهُ و َ و ل َ د ُ ه ُ إِلَّا خَسَارًا وَمَكَرُوا مَكْرًا ك ُ ب َّ ا ر و َ ق ا ل ُ و ا لَا ت َ ذ َ ر ن َّ آ ل ِ ه َ ت َ ك ُ م وَلَا ت َ ذ َ ر ن َّ و ُ د َّ وَلَا س ُ و ا ع وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ و َ ن َ س ر ً ا و َ ق َ د أَضَلُّوا ك َ ث ي ر ً ا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ض َ ل ا ل ً ا م ِّ م ا خ َ ط ِ ي ئ ا ت ِ ه ِ م ْ أُغْرِقُوا ف َ أ د ْ خ ِ ل و ا ن َ ا ر ا فَلَمْ ي َ ج د و ا لَهُم م ِ ن د ُ و ن ا ل ل ه ِ أَنصَارًا